ألا يا أهل العالم أنا الصمصام المنتقم ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشانا ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين طرحوه عريانا لبيك يا حسين راية حمراء وترمس الدم من نحر سودة معناها النبي ظهرا انكسر رايا حمراء وترمس الدم من نحر سودة معناها النبي ظهر انكسر رايا ثبتها الجمر والصبي المنتظر رايا ثبتها الجمر والصبي المنتظر ميراث الأنصار وصل صاحب الثار mi الانصار وصن صاحب الثاره يرفع يده وينفض تراب العبي مجلسي سوع على تل الزينبي يرفع يده وينفض تراب العبي مجلسي سوع على تل الزينبي لو ذكرني ال11 يفطر شفف العطش لو ذكر لي ال11 يفطر شفف العطش وعلى الجرب يندار وصل صاحب الثار وعلى الجرب يندار وصل صاحب الثار الثار النار وصل صاحب الثار جيب الدراي يلا يلا يا ابو يا تحترق Sansurich <muchny> Fufa Girit, Uyryj Tsar i وصل صاحب Sahibit